وكذلك تمته القرار في شرح المصول للعلم الوسيقى ليه رحمه الله قبل هذا ورد بعض يقول أحد من هم الذين جعلت عليهم هل السمط السبعية يا طيب عبدالله هؤلاء حتى جعلوه إلاك مثل النوم هل الشخص ده اليوم تنجر بيه؟ آآ ثم يعود إلى الله الثوجة هل لا تحمد عماله؟ كما قلنا هذا في جميع انواع البيضة سواء البيضة الله يا روصولي. أو وصولي صلى ما هو إليه إذا أردت ثم رجع فإن أعمله الضرج لأن شطر باطل العمل أن يموت الإنسان على القفل يقول هناك <تصفح> إخوة متبرقون ما هو العمل الذي يجب أن يجتمع عليه كل هذه الدروس الظروس لاستفسنا منها تبيننا هذا الجوال على هذه الأشوال إذا تبصرت كلامنا في اللقاء اليوم او ما قبل اللقاء نحرص على هذا جدا نسأل الاجتماع هذه على الحق على المنهج هذه مساله لا نساوم فيها الاذان ولا نقل ان الكلام فيها قصد ونعيد ونكافئ ونعيد ونحرص ونقول ان الاختلاف بين الاخوه ثم نخدع اليه اما دائم في النفوس اما دار في النفوس شخصي خلاف شخصي ويسكد هذا الخلاف الشخصي على امور علمية ولكن لا يتملك الإنصار ولما أنه راجل إلى الجهل المسائل الأشراعية لأنك إذا جلبت المساله الأشراعية جلبت طبيعة الخلاف فيها وليسأل كله يسأل كله كله الخلاف عادي أو لا يسأل بذلك وقد يسأل الخلاف والتشرح من أطلاله في مسائل فرعية جدا وضع الخلاف فيها لأي ما وصدت انت المثال التوصيدة أفرحي وهذا يقضر عند الطلاب ولا يوقض عبدئان علم هذه المثالات توجد بعض الأحيان التي تقضت لأن العلماء يقضرون التوصيد هذه المثالات قرر إن شاءه ما لا يمكن أن يوصد بالصدق لو الكذب ومنه الأمر والنهي قصود بالتعامل واعبد الله ولا تشركه به شيئا وقد يكون الزرام تبرا وإنشاءا باحتبارين كسب العقول الاصلية مثل باحتوب وقبيت لإنها باحتبار ذلالتها على ما يفنس العاقل تبرا باحتبار ضرطة العقل عليها إنشاء قوله إنشاء وما يمكن أن يؤمن وكذا ما في نفس القائد هي خبر لانه يخبر انه باعث وباعتبار توثب العقل على ذلك في انشائه يعني باعث يعني امير الختانه فهي باعتبار ما في نفس المخبر هي خبر وباعتبار العقل نفسه هي انشائه انشاء ما لا يمكن ان ينتصف الصوت او الكذب فهو الامر والله فقوله تعالى اعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا انشاء ما لا يمكن ان ينتصف الصوت او الكذب فكل كلام لا يصح ان يقال عنه صدق او كذب فهو انشاء ويدخل الامر والله فقوله تعالى اعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا اعترف اعبدوا الله والأيو لا يرى تشركوا فيدي شيئا فلاذا انشاء وليس بالكبر وهند الاستثمار والتواجي والترمي وقد يقول الكلام كبر وانشاء باعتباري كصير الرقود نسك صير البيع والإجارة والوظف والرحل والنكاح والرحل والنكاح وليس الناس فكل صير الرقود لا يصلح النقطة عليها أنها صبر ولا يصفت النقطة عليها انها انشاء لأنها صبر وانشاء باستبارين مثل بعثة وطريق بعثة هذا الايجاب وطريق هذا القول فقول الباع المشتري بعثة هذا هذا صورته صورة الصبر لكن معناه انشاء فهي صبر <تصفيق> الحوءات لاخبار الباعه ولكن ما يقصد و سأعطيك هذا الآن. إنما زاده في علم الماضي. هل أنه بهذا الشيء؟ أنه بع من باب الإخبار لا. ولكن ما خصله والكرب صورة صورة حرة ما فهي خبر في اعتبار على بنفس العرض وأنشأ في اعتبار تردد العقل عليها. يعني تراقب العقل هنا على ذلك الصيغة إذا نصق هذا الشخص قال بيعني سيكون فريقا هنا العقل ترى هنا العقل طبعا لو جاءك واحد مثلا قال أنا بيعني بتاع كذا فهل بتاني يا طبعا يلا اديني أنت, مش... انت ما قلت بالأمر انا بيعتني خلاص يأتيني لا هذا هو الإيجاب منه باقي حتى يتم العقل طبعا الطبعا أن تقدر فتقول قبلت أو دوجتك يقول رجل لا أتدوجتك ابنتي فيقول أي خلاص فلان دواجتني أشهدون يا جماعة فلان يقول أنه دواجني ابنتي على اعتبار المقابل سيقول ذات جميعا هذا لا يعد دواجه لأنك ما قلت قبل ما قلت قبل فالعقول فيها إيجاب وإن؟ وقبول فهي باعتبار الصيغة أنا طالب الصيغة بيعتم لأنا أتعلم باعتبار لكن باعتبار تراكب العقد عليها فهي إيه؟ فهي إن فهذه الصيغه سيكون عظيمة للباع والإن شاء فإن فون كون خبر يعني ما احتمل سكر كذب لانه اما امر او نهي او سهام او كذا لا تفعل كذا افعل كذا هذا لا يدخل فيها سكر كذب بل المطلوب في شيء او يعني عن شيء او الدعاء او غير ذلك هذا هو انشاء اذا قال الثاني قبلتم فهذه صدره وانشاء فهي صبب باعتبال على ما في نفس المشتري وإنشاء باعتبال توتر العقل عليها كذلك لو قال إنسان وقص بيتي فهذا صبب إنشاء أما لو قال وقص بيتي وأراد انه وقصه فيما سبق فهو خبر لو قال وقص بيتي, بيتي يعني من قص؟ ماذا لكن اذا قال وقفت بيتا الان يخبر انه سيتم وقف بيتي الان سينشئ هذه الصيغه الان قال يا جماعه اشهد اني وقفت بيتي كذا وكذا لله او وقفت هذه العماره عندي نفق على طلاب او وقفت هذه قطعه الارض لتكون مسجدة هذا انشاء ولا خبر هذا انشاء فاذا كان صادقا فهو وقف وان كان كاذبا لبيت بوقف فلو ان واحدا قال اني وقفت بيتي يقصد فيما مضى هل يكون وقفا نقول ان كان صادقا وقد وقف فيما سبق هو وقف لا باعتبار قومه الان بل باعتبار ما سبق وان كان كاذبا فانه لا يكون وقفا ومثل لو قال زوجه طارق على وجه الخبر وهو هيحصل كده غير من الناس يقوم مصور قشطه مثلا مثلا اليوسف وبعدين بعد شغله من جلسه وكذا هو لا لا لا حاج كل لوجد اخطار وهو يقصد الاخبار عما بدر منه عم ابرر تكون هذا يعني اخبار عما بدر منه هذا ليس في خلاف أهل العلم بالوقت تلقى ولا خلاص ولكن إذا كان ثول بطارق على وجه الإنشاء على وجه الإنشاء هذا الذي يقع في الخلاف إذا كان أرجع ولم يرجع حين أرجع كان قد أرجعه هذا تراخ الإنسان ولكن إذا ما حصل تراجع هذا لا تراخ ولا تراخ لقون بين الأهل هذه فرق أن يقول هذه الصيغة ويقصد بها الإخبار يعني عم مرة أو أن أو أو, أو, أو يقول هذا لأولاده أموره واضحة موجود طالب انقضوا الانشاء يبطلق انقضوا الاخبار فليس ايه طبعا اما اذا قال وقدت على انه ينشي الوقت الان فهذا ليس من وانما كان خبر من وجه انشاء من وجه فباعتبار انه اخبار عما بين نفسه فهو خبر وباعتبار درسته من على هذا الكلام فهو انشاء وكذلك لو قلت زوجتك ابنتي وانا اقصد اني زوجتك بما سبق فهو صبر قد يكون صدقا وقد يكون كذبا لكن اذا قلت زوجتك ابنتي اريد إنشاء الان فهو خبر إنشاء ولهذا اذا قلت زوجتك ابنتي اريد إنشاء الآن فأنت تقول قبلت واين كنت طرفين الخبر فان كانت زوجتك تقول تقول فان زوجتك تقول صدقت واين تذكر كانت زوجتك تقول صدقت واين تذكر الكذان تقول كذب وقد جاءت الكلام بصوره الصدق والمراد به الانشاء وبالعكس مثال الأول قوله تعالى والمثلطات يترططنا بأن تسهن ثلاثة قلوب فقوله يترططنا بطور السرق والقراض بها الأمر وفائلة ذلك تأكيد سعد المأمور به حتى كأنه أمر واضح يتحدث عنه كصفة من صفات المأمور ومثال العكس قوله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا تلعوا سبيلنا والنحم القطاراق فقوله والنحم فطوره الامر والمراد به الخطب اي ونحم ذلك تذبير الشيء المخترع المخبر عنه مثل المفروض المنظم به قرر وجاء الكلام فطوره الصبر والمراد به انشاء والعكس وقوله مثال أول قوله تعالى والمتلقات لتغطثنا بآمت سهن ثلاثة فقوله لتغطثنا بصورة الثبر والمراد به الأمر لأن الله أن يخبر عن المتلقات بأنهن يتغطثن مجرد فروض بل المراد به الأمر أي كأنه قال ويتغطث المتلقات ويتغطث المتلقات بأنك سهن ثلاثة فروض يعني قوه تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن لانفسهن ثلاثه قروء هل هذا يخفى فقط المراد من الله ان يخبر عن هذا والمطلقات يتربصن لانفسهن ثلاثه قروء او ان المراد تشريع للمطلقه ما لم تكن حاملا وما لم يكن مدخولا بها فتتربط المرأة بنفسها ثلاثة قرؤ إذا كانت ممن تحيط فتعدوا بالخير هذا المقصود الخبر او المقصود تشريع هذه النساء اذا قلنا ان يتربط وكان الله سبحانه وتعالى يقول وَنْ يَتَرَدَقْ المطلق المطلقات بأنفسهم خبر مثل ربه الإنشاة غبر مثل ربه الإنشاة البحث هذا في الوصول هو أن الإنسان يعرف دلالة الأنفار في كتاب الله تبارك وتعالى فينزل هذه منزلها الذي يستطيع ان يحرم مراد الله ومراد رسول الله رئيس ولم منه السلم نعم ومثلها أوله تعالى والذين يزردون منكم ويضرون أسوارنا لقدرد بصم بأمس سنين أو بعث أشهر من عشرة قبر بمعنى الأمر وقبله التأكيد أي في قبل التأكيد فعل مأمول به يقال تأكيد ويقال توكيد وتوكيد أصبح من تأكيد لقول إزعال ولا تنقف أيمان بعد توكيدها ولن يقل تأكيدها ولهذا يقال واكده احسن من اكده وقوله وفائده ذلك تاكيد فعل المامور به حتى كانه امر واقع يتحسس عنه كصفه من صفات المامور فاذا قيل المطلقات اثر الخصم والمعروف أن الخبر خطب للمخبر عنه تقول زلزل قائم قائم الخبر ولكنه في المعنى خطب ففي المطلقات لا ترتفنا يترتفنا خبر لكنه في المعنى خطفة للمطلقات فكأن هؤلاء المطلقات نتفذنا هذا الخبر حتى صار يضبط له عنهن خطفة من اتفالهن طيب هذا يعني المعنى يعني ليه لماذا لم يخبر الله سبحانه وتعالى تجد صغة الأرض وجاء صغة الخبر لماذا لم يخبر الله ولي يتوابط النطلق وقال متلقات يتربطنا لأنه بهذه الصيغه هي صغة الخبر كأنه, كأنه أمر واقع يشبه الصفة هو صفة صفة يتربطنا أصبح الأمر صفة أصبح الأمر صفة وهذا من ذلك لأنه قال حتى كأنه أمر أكيد الرفع المعمول به حتى إنه أمر موضوع يتحدث عنه كثافة منصفة المعنى لأن صفة للموصوف لا تذكر عنه فلما يذكرنا كثافة الخبر هنا كأنه أمر مؤكد تأكيداً أصفة للموصوف وهذا باب عظيم إخوان جدا جداً في فارم صوت الشر في فارم صوت الشر يعني فهم اللغة في أصولي أنا أتوقعها على هذا باب عظيم جدا وايمان الإنسان بالنصر ومعرفة دلالة هذا النصر بالدلالة اللغويه الصحيحة المنضبطة بالفهم الشرعي هذا مما يؤكد في النفس يعني عمقى التعلق بهذا النصر نشوف ليه الله قال وليتربص المطلقات وقال ولي المطلقات يتربصنا لأن يتربصنا بصيقة الخبر مع المبارة والإنشاء يقوم مقام صفة من النصوف كان هذا الامر واقع ما ينبغي أنه واقع كانت ترك فقال له والمثال العكسي قوله تعالى وقال الذين كفروا بالذين قالوا انتبعوا سبيلنا واننحمل خطاياكم انظروا للذين منهم الكفار يقولون اتبعوا سبيلنا ونحن نحن خطاياكم يعني نتحمل خطاياكم وهذا يقع كثيرا الان كثيرا ما أو ما يبرر ويقول افعل وما جاءك علي هذا يقع كثيرا والله عز وجل قال لهؤلاء وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون لكن يريدون ان يكرهوا فقوله ولنحمل بصوره الامر والمراد بها الخبر اي ونحن نحمل وقولوا وبائده ذلك تنزيل الشيء ان نخبر عنه منزل المفروض الملتوى به تذكروا الايه وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلا ونحن نحمل خطاياكم لكن اخبروا ولنحمل خطاياكم فاجتموا انفسهم بالحمل فجعل المخبر عنه كأنه شيء مفروض ملزم به. فهنا صورة في الكلام إنشاء والمراد في الخبر. إذا ما هي الفائده لماذا جاء صورة الانشاء والمراد في الخبر؟ نقول الفريضة في ذلك كأنها هؤلاء جعلوا ما يفتر عنهم من المفروض الذي هو لازم عليهم وهذا من باب نعم هذا واضح. فهم قالوا نحن خطاياكم بصيغه الامر معنا ان المراد خبر لكن انظروا المخبر عنه هذا منزله اللادي والنفوذ الذي سيفعلون حتما قال الحقيقه والمجالس الحقيقه في اللغه طبعا الشيخ رحمه الله تعالى صار في هذا أفضل هذا الثاني على طريقة العلماء المتقدمين في التصنيف في أصول أكثر فقد ذكروا هذا إذا توصل على هذا الأمر ووطاقه بذلك لكن بين رحمه الله تعالى المنهج الصحيح في هذه المساعدة وهذا وهذه المسائل تصوير شديد لم توقف في القرون في الأولى المفضلة كما ذكر رشايد الإسلام رحمه الله تعالى وليس عندنا ما يسمى بالمجال في القرون الثلاثة المفضلة ولا يكون المجال بل هم يعرفون أن أصاب الشرعي إنما هي حقائق ولو خرجت مخارج معينة قد يبدو من خلالها أنها مجال كقول اللي توارضت على وسط التي كنا فيها والقرية لا تسأل أن الأدلية والبيوت والجمادات لا تسأل أن العقلاء والمعنى هذه للقرية وغير ذلك من النصوص وإن بدل البعض أنها مجازر لكن اهل السنه يؤدون ذلك يؤدون ذلك يؤدون ذلك يؤدون وكل أطفاله على الحقيقة والمراد بهذه المواضع أنها حقائق في ذا بها لدلالة ما يسمونها دلالة الاقتضاء يعني أن اللقظ يقتضي بوضعه هذا ما يفهم من ورائه فهذا يسميه مجالا يسميه حقيقة ذا في ذا فأنا حينما أقول لك مثلا روش القيارة وفقا فيها روش القيارة وفقا حنيفة مواشرة عاقب منه مثلا أنا وسأذهب ويتأل الجذو الأبنية وجمادات أو لا شيء ساءنا الصراخ ساءنا الصراخ فلا تسمي مجالا تسمي حقيقة في باد بدلالة اقتراض هذه دلالة اقتراض يعني أن ما ظيغ الوضع هذا حقيقة فلا تسميها فلا تسمي مجال وغير ذلك من الأدلة التي قد يجد فيها و. ثم من الى لحم و بقوره قافيه و قيامه فيقول هذا بجاز البحث يعني إن من قاله ظالمه الى لحم و بقره قبل قيامه فما الحقيقه خطو في بابها حقيقه في بابها وانت تقول مثلا الله سبحانه حي تقول عرب والقمر القمر تقول انا قلب معكم فكل هذه على حقيقه في بابه في البابين. فما يخرج الا مثلا عوض من عينيك عوض من شاء الله وبعدين أجا كل شيء بيدي تقول لا لا لا كذب يا كبير ما وقفي تاني ما وعك كبير ليه تقول أنت قلت لي أنا ففرطن من عينيك أعط من عينيك نقول لك أنت نجم أنت نجم وقد رضى له السنة رضا قوية جدا قالوا إذا قلنا بأن هذا حقيقة هذا وجايز فهذا يرثى منه ان نعرف اصول هذه الالفاظ التوقيفيه لنقول هذه اللغه توقيفيه ونلاها الفاظ ثم ما صار بعد ذلك فهي غير حقائق فيكون اطول الحقيقه في هذا المعنى كلمه كذا وان الكلمة الاخرى انما هي مجال الوالد الحقيقيه فهذا الدليل على أن هذه الكلمات هي حقيقة كيت وكيت وكيت وكيت. هذا أنغضوا بأن العين حقيقة في عين مصر ولا حقيق وما عداه كمجاز يكون مجازاً أو أن العين حقيقة في الجاسوس ولا عداه كمجاز أو أن العين حقيقة في <تصفيق> الشيء وذاته نقول هذا عين الشيء ذاته نفسه ولا حدا يكون مجازا هل يستر واحد يقول ان الخطاب كذا وجسد كذا نسمي الجاسوس عين من باب الحقيقه ولا المجاز نسمي عين الماء عين من باب حقيقه ولا المجاز نسمي عين المصوره عين من باب ولا المجاز فهذا امر يصعب جدا بل يستحيل ان نقول بان هذا حتى خطب لكذا مجازا بكذا لهذا دعوني من هذا المجازي اصلا أن نذكره في نصوص الشرق أي في القرآن ولهذا لم يختلف أهل السنة أن المجازة لا يدخل القرآن, القرآن وإنما اختلف أهل السنة هل المجاز يدفل بالنغة أو بالنغة على قوله ولا يتغرب كما أرسل الشخص الإسلام وارجحه من قير رحمه ومن ورساله طيبة جدا ننصف قراءتها الشنقيطي حمد بن الشنقيط الشنقيطي رحمه الله تعالى واقرب جزءا في اضواء البيان ان المجازر لا يوجد لا في القران ولا في اللغه العربيه ولا يوجد في الاشقر عند يعني إنما انما دخل بعض الطول المفضله دخل تحت مظله الطعن في نصوص الاسماء والصفات حتى يمر هذا الضلال تحت بابه تحت هذه الأجهزة المراد بيدك المراد بكذا كذا كذا، إلى آخر حتى يسلقوا عن نفسك الرضي في هذا فإذا حصل هذا الباق أنه إنما يدرس هنا على قعبة المتقدمين لا على قعبة آه يعني أهل السلوات تجاوز ويقول أشياء أننا نتجاوز يبقى أننا نتجاوزه نعم حقيقة أي شيء يجيب حقيقة هتقول ازاي من هذا والبيت ي ي ينام هناك ويأكل أكل حقيقي نقول لك نقول لا تقول هذا مجنون نقول يا أخي دلالة الله تجعل هذا الأسلوب حقيقة في ذلك فنرى صلاة الربيعين قال أبيت عند ربي ورقيني لا يتوهم عاقل واحد فضل على الحال النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول فيه أفضل. أنت صلى الله عليه وسلم أنت معنا في الباب إن عشاء الفجر أنت وقت فيها حياة لردك فبيلت عندهم عند ربنا واقفته ناصفه عاقل أبدا ولكن من مرادة لذلك أنا أبي النبي صلى الله عليه وسلم من الإعانة وللاح القوة نتيجه لقربهم الله تبارك وتعالى ما يحصل للذي اقول او بشر فقلنا مجازر هذا مجازر نقول هو حقيقه حقيقتنا في وضعي انت عارف سجل يا ويك العنف حقيقه وليس مجازر حقيقه في وضعي حقيقه في اقتضادي لا يمكن واحد يسمع له انت رجل كفايه ليه وانت تبعتني سجل وبتصور يا العنف ما يقول واحد هذا ابد ذي تسمى بدلالة الاقتضاء ان هذا الاسلوب الوضعي هذا يعد حقيقه محمد الاسد حقيقته اذا اردت ان تعبر عن سجعتك هي حقيقته فاذا بدلاله تسمى دلاله الاقتضاء هذه الدلاله التي تجعل اسلوبا اسلوبا حقيقيا في موضعه في هذا الباب ولكن القول بالمجازين لو كان حق هذا المجاز كيف يقفل عنه أهل القرون المفضلات الثلاثة وهم جرعوا بين أمرين لا يتواصلان لغيرهما مما لاتبع ذلك الأول القوة في اللغة ثم القرون الحجة في اللغة والثاني سلامة المعتقب والضلق فإذا أجمع قرر طورا قرر فيه الكرجة في اللغة والسلامة في المعتقد أجمع على أنه ليس هناك مجال لأنهم لم يظهرونه قرر وليانا لما قرر شخصاً شخصاً تحبوني من فرصور كانت تتصير كانوا يتصيّضون المرضى واحدة في رجلسان يتصيّضون وليها كان عدل موفقاً مؤيدةً حينما أطلق هذا الكلام وبقوة قال لا تعرف القرون الثلاثة المفضلات أن جبغاً قد نرى أن وحده واحدة جبغاً قال لا بهذا العرض قال كذا أو محفر كذا أو قال للصحابة كذا أو قال كذا فهي حقائق في دابنا يعني أنه من دلالة لهذا السلوء وهذا الوضع فهو في هذا الوضع حقيقي لهذا الوضعي حقيقة ايه <تصفيق> شوف هو وقت ويسأل عرضاتهم عنديك بالصبت اشمل اشمل اعوامل ايه اقول لك انا يعني شوف الثالث حاضر بلا الحاجة شوف بلا كل عرضهم عنديك في خاص بينها وبين ايه تنجيه ايه مفي فاص هاده حقيقة على وش بشر عادي أنا أقول لك الآن إحنا الآن هو إحنا الآن نقول حتى إحنا, إحنا بي واسم أنبيه وغبالك أنا أم أقول لك الآن إخلوا يامو ربقوا واضح العوارف من بيه إيدي بي هاتولي مجنون أسأل عوارف العوارف أتحرك بكلام أو بشعور أو بجواب أو بكذا ما أقل وحد في أقول هو المفترض يعمل في أمراض جلدية أمراض جلدية هو يد بعض الشخصية يعني مش يعني شيء ما لا لا نعم لا لا كلام طيب اه طيب هذا اخر اا الحد اهل الشيخ هذا ايه بس الكلام هذا وانما ذكر وإنما من حقيقه المجال 102 قولوا انما هذا هو الحقيقه المجال في وصول الثقل لانا جلالة الألصاب لنا حقيقة ورقة مجال تحتيج إلى معرفة كل منهما بصفنه والله أعلم نعم فنحن ربنا محتاجين في الوصول الثقه إلى معرفة المجال والحقيقة ولكن أهم شيء أن نعرف صفن كل منهما وذلك عرضناه من قبل أن الكلاه يجب أن يحفل على حقيقته وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ على عَلَى عُرْفٍ مُتَكَلِّمٍ بِهَا، أي وبالحقيقة في إنسان الشاه نحملها على الحقيقة الشعرية، وفي إنسان أهل اللغه على الحقيقة اللغويه وفي إنسان أهل الروضة على الحقيقة الرصينة. ويتفرع على هذا مسألة مهمة، وهي إلى قلنا إن حقيقة كل شيء إن حقيقة كل شيء تُعْلَمَ على عُرْفٍ مُتَكَلِّمٍ ومن هذه لمته لمته ومن هذه القاعده ومن هذه القاعده العظيمه الى اقصى ادى شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله لأن العقود ليست لها اشراب متعدده بها وانها تنعقد بما دل عليه النص في عقد المتسلمين بها فرفع على على ذلك لما من عند ناس زوقت يعني ملفك معي فقال مثلا الرجل ملك كفر يقول قلب. فلو كان عنده مثلا زواج برض ال الهبة بأي رض بأي رض يتعارف الناس ويصبح رض على هذا الأرض يقع العقد الأرض. ما يشغله لما أطلق في لغتي الهبة غير كفر لا ماذا على, على الأرض هل على أي على الأرض؟ قالوا على ذلك اذا قالوا زوجتك بنتي فالنكاح صحيح على شيء الشبه النسائيه هو قال هذه دهو فتح فالواجب عليه لا ايه معناها جوزتك لك ما ده فين ما فيش معنى كده ايه لا بالنام لو جوزوا واشتكوا لو رجل لاك ها طب لا عزائل تكلم لا عزائل نقول بأي مرة الواجب عيدهم ان يقذ المزاج ويقول ده واشتك بنتي فلو قال ده واشتك بنتي فعلى المزهد ده صح وعند الشيخ صحيح. تجريهم تصيب الكلام يلحط الى حقيقة ومجاز هو المشروع عند اكثر متأثيرين في القرآن وغيره وقال بعض أهل العلم ده مجازة في القرآن وقال الحرور لا مجال في القرآن ولا في غيره وبه قال أبو الإطلاع للصريين وما متأشرين محمد الأمين الشنطيطي وقد الثالث شيخ الاسلام ابن تيميه أبو ابن القشي انه الحادث بعد انتظار الحرور الثلاث المفضله ونظره ونصراه بها سلة قوية كثيرة تبين لمن اصطاع عليها أنها الصلاحة والصوار وبدأ كل الشيخ الأخير بالنسبة لنفسنا أخيرا الأولين والنصار على منهجي في الإسلام في في جيبة المجلس رجع إلى الشيخ الشيخ محمد وقد عدت من قل ذلك طاغور قال المجلس هذا طاغور دخل ذكر به المستدع إلى نصوص سياسة يقول يسأل أطلق يقول السماء العلماء يقولون إن من, من سبى النبي صلى الله عليه وسلم فكيف لا يحفظ عمله إلا إذا مات فحد من سبى النبي صلى الله عليه وذلك وإن تابع وجدت حجراً من هذا من اختباط الثاني وان بين القول لأنه يقفل ولينا نتقود بأنه يحفظ عنه لأنه قد أول صلى الله عليه وسلم كان مستقبل الله ثم ثابت فإنه تقبل توبته في الظالم ولا ينفذ وأنه نستقبل صلى الله عليه وسلم ثم ثابت قبلت توبته لكن نقصد قد ليس لأن لم تقبل ولكن في هذا لحق النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> ونحن نحتاج النبي يعقو عن حقه ويستمرنا الى ذلك فيكون قد له هنا تعرض لحق النبي صلى الله عليه وسلم ليس لأنه يفتد يقولوا لا تقبل ثوبة يعني ومتابة. ولا تقبل ثوبة يقتل أقصر ولو تابع ولو هذا ليس معنى هذا أنه لا تبدأ في كل من أذنب ذلك أي كان هذا الذنب اختر ما شئت ثم كان يترون منه طب الله لكن الطبقة هذه الشيء وتعبق الحكم المتواصل على فعله هذا شيء اخر فالبنزيق لأنا ضاقته أنا أتعلق بالباطن ولا كريبه إنه صدق صدق لكن فعلًا فرق الباطن فريق الأولاد فنحن ما ن... نيح ما فمشري ونقصله وإن كانت قتبت أو بدر فذكرت بلسان أولي الذي وذكرت النبي صلى الله عليه وسلم فلحق النبي نقصله وأما توبته هذه لا أقول بعذري قبوله فإن الله سبحانه وتعالى يقبل ثوبك تمام. لفته وانفق قصه رجاء القران قال سبحانه لقد كفر الذين قالوا الله وكفر بن مريم لقد كفر الذين قالوا الله ثم قال سبحانه بعد ذلك افلا يحبون يا الله والله غفور رحيم